بالحرام من مدينة الأمعاب الفريق والبقر والظلم فقالوا مدينة الله سبحانه وتعالى وإن كنت سواجر أن يقدم هذا الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى الدليل الذي قدموه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيصر للهدي هذا صريح في الوجوب. والعلماء اتفقوا على وجود هدي التمتع أما بالنسبة لهدي الكرام فلقد اتفق العلماء أيضا على أنه يجب فيه الهدي لأنه كالتمتع العدة واحدة هذا الإنسان تمتع لنسكين أي نعم هناك ثالق في مسألة أن في الكرام هو لا يحل من لكن أيضاً في هذا النوع من النسق يكتب له أجراً مضاعفاً لأنه يؤدي العمر أولاً ثم ينتقل إلى أداء الحج مع الفارق أنه لا يتمتع بمزيج أنه يطرف إحرامه ولكن عندما إن شاء الله ندرس نسق القرآن ستعلم أيضاً أن له ميزة أخرى قد يتمتع بها وعلى كل العلماء اتفقوا على أن هدي التمتع والقرام واجب على من اتخذ هذا النسخ ومن قام به هذا بالنسبة للذي يمتلك ثمن الهدي فماذا لو أن هذا الإنسان لا يمتلك ثمن الهدي ماذا لو كان فقيرا وليس لديه المل هنا نقول العلماء قالوا فإن عذب الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق وسبعة سبعة أيام إذا رجع إلى أهل وهذا أيضا منطوق الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ثلاثة أيام يصومها في وقت الحج وهذا الوقت متسع لديه منذ أن يحرم إلى أن يحلم الإحرام ففي هذا الوقت له متسع فهنا يجوز له أن يصوم قبل اليوم العاشر ويجوز له أن يصوم حتى في أيام التشريق وهذه وعليه بعد ذلك أن يصوم سبعة أيام عندما يعود إلى أهله فهنا هذه الأحكام حكم وجوب الهدي وحكم بدل الهدي هذا على من هذا على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا الحكم خاص بمن لم يكن ممن يقتنون مكة أما الذي يقتل مكة فليس عليه كل هذا، فهنا نقول لو كان الإنسان يأتي إلى مكة فهنا إذا اختار نصف التمتع نصف الشراء فعليه أن يؤدي دم الهدي أو أن يؤدي البدل الذي هو سلام ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال هنا يستحب للحاج أن يأكل من هذه التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقول بالاستحباب هو قول الجبر وإن كان هناك من قال من يجب عليه وجوبة أن يأكل من هذا الهدي لكن كما ذكرنا جمهور أهل العلم على أنه ليس هذا ما يسمى لهدي ماذا؟ هدي الشكر هدي التمتع هدي القران هناك هدي آخر يسمى هدي الجبران ما هو هدي الجبران؟ من اسمه؟ نحن نستطيع أن نستنتج أن هذا الهدي لما هو جبر لكسر قد حصل جبر لنقص قد حصل في النسو فيقول هنا عنه في الكتاب هو الفدية الواجبة لطرق واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار عند وجود سبب. وكنا تكلمنا قبل ذلك عن ترك الواجبات وفعل المهذورات لكن في الحقيقة نحن لم نتطرق إلى حكم الإحصار هو أكثر يتكلم عن أن هذا الحكم يكون أيضا لمن أحصر ما معنى أحصر؟ ما معنى كلمة الإحصار؟ الإحصار في اللغة تعني المنع والحبس أما في الاصطلاح فالعلماء يصطلحون على كلمة الإحصار أي منع المحرم من إتمام أركان الحج أو العمرة إنسان نوى الحج أو العمرة ثم بعد ذلك حدث هناك مانع حال بينه وبين آداء النسوك فما هو طبيعة هذا المانع الإحصار قد يكون بعدو يقطع طريقه قد يكون بطارئ يطرأ عليه هو كمرض إنسان نوى وأحرم ثم ألمت به علم لم يستطع أن يكمل للمرض أو أي طارق أي مكان شكل هذا الطارق فهنا نلاحظ أن الإنسان الذي دخل في النسك ليس له حرية الخروج من النسك. الإنسان الذي أحرم هذا تلبس بأمر وتلبس بهيئة هذه الهيئة لا يحل له أن يخرج منها إلا بإذن شرعي عندما أحرمت للحج وكنا تكلمنا على الإحرام نقول هذا الذي أحرم ليس له الخيار في الخروج من الأحرام. لو افترضنا أن هناك إنسان ارتدى ملابس الأحرام ولون الأحرام ثم بعد ذلك بدأ له أنا لن أكمل. الجو حار حدثت له مثلا شيء من الظروف الخارجية في بيته أي مكان سبب الأزدر قال أنا لن أكمل هل له الخيار ليس له الخيار. فإذا هنا نقول حتى هذا الذي طرأ له طارق له حكم خاص هو قد أحرم بالفعل فلا بد أن يكون له مخرج عندما حال حائل بينه وبين أداء النسك فهنا السؤال كيف يتحلل المعصر هذا الذي معصر كيف يتحلل نقول هذا الإنسان إذا كان قد ساق معه هذه وهذه سنة مفتقدة في هذا العصر الناس قديما كانوا يخرجون للحج يسوقون معهم الهدي سوقا فهذا الإنسان إن كان قد ساق الهدي أو كان ليس معه هدي لكنه يستطيع شراء الهدي فنقول هنا هذا المحصر عليه أن يذبح هذا الهدي سواء كان معه أصلا أو أنه يشتريه ويذبح هذا الهدي في المكان الذي أحصر فيه تتخيلنا أنه انطلق حاجا أو معتمر من المدينة وحال بينه وبين الذهاب إلى مكة حالك في الطريق بين مكة والمدينة فنقول في هذا المكان الذي أحصر فيه توقف فيه ولم يستطع الاستمرار عليه أن يذبح هديا سواء كان هذا في الحل أو في الحار وذلك لقوله جل وعلا فإن أحصرتم فنستيصار من الهدي فماذا لم يكن مع هذا الرجل الهدي أو لا يستطيع شراء الهدي أو لا يجد الهدي فنقول هنا إذا كان هذا الإنسان غير مستطيع فيستطيع هذا الإنسان أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه أما لو كان مستطيعا فعليه أن يذبح الهدي في هذا المكان الذي أحصله كل ما نتكلم عنه في حق, من في حق الإنسان الذي لم يشطلط قبل أن يحرم تذكرون عندما تكلمنا على الإحرام ذكرنا أنه يشرع للإنسان الذي يخاف أن لا يكمل نسكه يشرع له ماذا أن يشترط <تصفيق> يشترط ماذا يشترط عند عقد نية الإحرام ويقول ما اللهم ما حلي حيث هذا أي أنه يشترط في نسكه أنه لو حدث له عارض ولم يستطع أن يكمل نسكه فإنه يتحلل بغير ما شيء عليه فيقول ماذا هذا الإنسان نفترض أن الإنسان مثلا لديه شيء من الأمراض المزمنة رجل مريض مثلا لديه سكر لديه ضغط مثلا يعني ويخاف أن يشتد عليه المرض إنسان يعني كبير في السن ويخشى أن لا يتحمل الطريق أو أن يعرض له عارضي فهنا يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي يعني ماذا يعني مكان إحلالي أو إحلالي حيث حبستني سأحل من إحرامي إذا عرض لعارضي وبالتالي الذي يشترط هذا فيقول أهل العلم فهو يتحلل ولا يلزمه شيء مطال وذلك لما ثبت بالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال, له فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة أي أنني أخشى المرض أو أخشى أن يشتد علي المرض ولا أستطيع أن فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم ما محلي حيث حبستني فهذا الذي يشترط إذا عرض له عارض فلا رأسه وعليه ليس عليه شيء ويخرج من إحرامه بغيره فهذا اللسق أو هذا الدم دم الجبران بصفة عامة وردت فيه عدة النصوص منها قوله تعالى كما ذكرنا فإن أشرت فلم من هذه وكذلك ورد فيه علي بن عباس رضوان الله عليهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما أما عن هذا النوع تحديدا دم الجبران فهذا يخرج من ذنبه هذا المحرم ويخرجه كاملا لله سبحانه الله فلا يأكل منه بخلاف ما ذكرناه في هدي التمتع والقرام ذكرنا في هدي التمتع والقرام أن الإنسان يستحب له أن يأكل من هنا لا يجوز له أن يأكل منه بل يخرج هذا الهدى كاملا للفقراء ويوزع عليهم. الهدى الثالث هو ما يسمى بهدي التطوع ما هو هدي التطوع؟ ماذا كناه في الحالتين السابقتين؟ يدخل تحت قسم هدي الهدى الواجب، إما أن الإنسان أو على نفسه وجوبا أو أنه واجب عليه لوجود خلل في نسبه. أما النوع الآخر الذي سنتكلم عليه هو ما يسمى بهذه التطوع أي أن الإنسان يتطوع من نفسه فيخرج شيئا لله سبحانه وتعالى على هيئة شيء من مهيمة الأعرعام يهديه للبيت الحرام. وهذا الهدي كما ذكر عندنا هنا في الكتاب وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدى مئة بدنة في حجة الوداع. صلى الله عليه أهدى لي أتبدنا كابلا. فهنا قال يستحب الأهل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جل من كل جزور بوضعه فطبخت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ من هذا الهدي يؤخذ منه من كل هدي قطعة لحم ويطبخ في قدر واحد. ف أكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مراقها وانطبعا أي قطعا من المحل وهذا لا يختص بالذي يكون في مكة أو الذي ذهب إعدائه النزو إنما هذا الحكم أيضا يجوز لمن يسمونه الآفاقي الذي يعيش في بالآفاق الإنسان غير المحرم الإنسان الذي ليس موجودا في مكان أداء العبادة أو ليس موجودا في الحرب أو ليس موجود في من البيت هذا الإنسان الذي يعيش في مكان، يعيش في مصر يعيش في الجزائر يعيش في أي مكان فيجوز له أن يهدي للبيت الحرام وهو في مكانه يعني يجوز له أن يبعث هديا إلى المكان لتنذبح هناك ويفرق وهكذا إما أن يبعث وهو بعينه أو أن يبعث مالا ويشتري به هديا يذبح ويفرق في الحرم وهذا من الهدي المستحب والإنسان الذي يفعل هذا له أجر بإذن الله تعالى في إصابة السنة فهذه من السنة الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لنا أيضا نوع آخر هو ما يسمى بهدي النذر الهدي الذي ينظره الإنسان على نفسه فالإنسان لو نذر أن يهدي شيء للبيت الحرام هنا صار هذا الهدي له حكم النذر فيتوجب عليه أن يؤديه على ما سنفصل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم على أحكام النذر بإذن الله السؤال متى يجوز ذبح الهدي وأين يذبح الهدي هدي التمتع والكرام كنا تكلمنا عليهما أثنان شرح النصف فذكرنا أنه يذبح متى؟ يذبح في اليوم العاشر من بعد صلاة العيد من النحر إلى آخر أيام التشريق. وذكرنا ترتيب الأحداث في اليوم العاشر في مسألة ترتيب الأحداث بين الذبح وبين مسألة رمي جمرة العقبة وكذلك الحقو والتقسيم إلى آخر ما ذكرناه أما بالنسبة لدم الجبران ما يكونه؟ فدية لفعل محظور، فهذا يفعله بعدما يفعل المحظور مباشرة. لق أن إنسانا طيب، لق أن إنسانا ارتدى ملابس لا يجوز له أن يعني يرتديها وهكذا. حدث هناك شيء من محظورات الأحرام، فهنا عليه أن يسبح صورا. وكذلك الحال لو أنه ترك واجبا يذبحه فورا أما دم الإحصار فعند وجود ثابت إحصار وفي مكان الإحصار وكما ذكرنا هذا يكون إما بشاء أو بسبع بقرة أو سبع, سبع جمل أو ناقر والتفاصيل كما ذكر كل حالة لها تفاصيلها الخاصة بها. كلها اسمها هذي لكن تختلف هذي التمتع والقرار له أحكام هذي الجبران وهذي الإحصار له أحكام لذلك بالنسبة للمكان نحن ذكرنا بالنسبة لهذي التمتع والقرار فالسنة أن يذبح أين ها في مين كما ذكر أما لو ذبحه في أي مكان من أجزاء الحرب يجوز لكن يسن له أن يذبحه في مين أما بالنسبة لفدية ترك الواجب وفعل المحذور هل يشترط يشترق أو يسمى أن تكون في ميناء؟ لا إنما يكون هناك في الوقت أو في المكان الذي فعل فيه المحذور طالما أنه في داخل الحرب هذا يكون في الحرب هدي الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه أما عن البدل فكما ذكرنا ففصيله ثلاثة أيام في الحج وسبعة عندما يكون في يعود إلى بيته هذا بالنسبة كالكلام بالصفة عامة على مسألة الهدي أتبع هذا الباب بعد ذلك بالباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وبالطبع يعني هم يتكلمون على هذه المسائل ليس لأنها من متعلقات الحج ولكن لأنها من الأشياء التي اعتاد الناس أن يفعلونها في الحج والعمر فلا يتوهم أحد أن من مناسك الحج والعمر أن يذهب الإنسان لديارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من جنس أعمال الحج ليس من جنس النسك إنما يفعلها الحاج لأنه يكون متواجدا في هذه الأماكن ويتبع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما فذات شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ويرجو أن يكون من الذين يصيبون أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأجه هذا تكلم على هذه المسألة وإن كنت أرى يعني أنها لا تحتاج إلى بسط ولا إلى شرح يعني نستطيع أن نقرأها بغير مشاكل إن شاء الله تعالى نأتي إلى الباب الأخير الباب السادس في الأضحية وهذا هو الذي سنختل به إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الهدي نحن تكلمنا عن الهدي لأن الهدي مرتبط في المناسك ما علاقة الأضحية بالمناسك؟ نريد هنا أن نشير إلى أمر يعتاده أهل الفقه أنهم يأتون بحكم المسألة في أقرب الأبواب لها الأضحية الأصل أنها ملطرة تناقش كأحكام في الزبائح أو في أحكام الطعام لكن لما كانت الوضحية تشابه الهدي في بعض الأحكام أو في أغلب الأحكام على رأي جمهور الفقهاء فلأجل هذا يلحقونها بالكلام فعندما يتكلمون عن الهدي يأتون على الكلام في الوضحية ويبطون بين هاتين المسألتين فلأجل هذا تجد في أغلب كتب الفقه أن يناقشون المناسك ثم يزبرونها بالنظرحي فبداية نريد أن نعرف ما معنى الأضحية ما كلمة الأضحية كلمة الأضحية مشتقة من الضحى وقت الضحى الوقت الذي يكون بعد ارتفاع الشمس في السماء بعد أن تشرق الشمس وترتفع في السماء قدر قدر روح أو روحية هل هو الوقت الذي ذكرناه قبل ذلك وقت دخول صلاة الضحى فهذا هو وقت الضحى فالأضحية سمية أضحية لماذا لأن وقت الذبح يكون في هذا الوقت فالأجل هذا يعرفه في اللغة بأن الأضحية ذبح الأضحية وقت الضحى أو لا يعني أن يعرفه لغة بالأضحية في اسم لما يضحى به أي ما يزبح في هذا الوقت فالأجل هذا يتبعه مع ذلك بالتعريف الشرعي التعريف الاصطلاحي فقال شرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم ونستطيع أن نجملها ما يذبح من ذهيبة الأنعام تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وقيد يوم العيد فيه نظر لأننا كما سنعلم إن شاء الله أن وقت الذبح لا يتقيد بالعيد على راجح وأنه يمتد أيضا إلى أيام التشريق فلو أضفنا قيدا أو أضفنا إلى هذا القيد إلى آخر أيام التشريق لكان هذا التعريف أكثر ضدنا ما هو حكم الأضحية وما هو دليل مشروعيتها؟ من الذي يقول لنا أو ما هو الدليل الذي يقول لنا أن هناك ما يسمى بالأضحية أصلاً؟ فنقول بداية بناء بحكم الأضحية قال الأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى فصلي لربك وانحى هذا على تفسير من فسرها فصلي البصلي لربك صلاة العيد وانحى هذا على أحد القوات التفسير وهناك طبعا عدة نصوص وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيها الأمر بالأضحية صراحة والكلام عن الأضحية صراحة منها كما ذكر عندنا هنا في حديث أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما أي على جوانب الرقبة. فهذا القول الذي اختاره بأن الأضحية سنة هو قول الجمهور وهو في الواقع هو الرأي الراجح خلافا لمن قال بوجود الأضحية. فالجمهور صرفوا الأمر الوارد في بعض. النصوص ومنها حتى الآية التي ذكرناها صرف الأمر بما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا أين الصارف هنا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي أين الصارف تعليق الأمن على إراده الإنسان عندما يخير إذا أردت أن تضحي هذا التخيير لا يكون مع الواجب إنما التخيير يكون ماذا من صفات الأعور المستحبة أما الأمن الواجب كما عرفناه مرارا قبل ذلك هو ما يتعين على الإنسان فعله فإذا فعله ينار الثواب وإذا تركه عليه الزم والعقاب وبالتالي الواجب ليس فيه تخدير إنما المستحب هو الذي يخير الإنسان بين فعله وعدم فعله مع استحباب فعله تفضيل فعله وعقد الثواب على فعله ولأجل هذا نقول أن ذكر هذا اللفظ في نص الحديث وأراد أحدكم المضحي فهذا صاركم عن النجوم وهو أرجح الأقوال وإن كان بالطبع يعني الإنسان عندما يسمع كلمة مستحب وأن العلماء قالوا أنه مستحب هذا لا يعني أن العلماء يقولون له لا تحرص عليه هذه رسالة خاطئة كثير من الناس الآن عندما يقولون والله العلماء اختلفوا على قولين القول الأول الوجوب والثاني الاستحباب والراجع الاستحباب يفسرون هذه المقولة على أن الفقهاء يقولون لهم لا تفعل هذا فهم خاطئ تماما فالعلماء فقط يفصلون لك في ماذا يترتب على عدم فعلك إنما لا خلاف بينهم على أنه الأفضل لك أن تفعل وهذا ما كان يفهمه صحابة الأدوار الله عليهم ما كانوا يبحثون عن ما يبحث عنه الناس الآن إنه فقط كان يكفيهم أن يعلموا أن هذا الأمر مشروع وأن هذا الأمر فيه خير حتى يبادلوا إليه أشد المجادرة ويتأسف على تركه أشد الأسف فنقول الأدخية سنة المستحبة وعلى الإنسان أن يحرص عليها فهي من العبادات المحببة إذا الله سبحانه وتعالى راقة الدم في سبيل الله هذا مما يحب الله وهذا مما شرع لنا ومن العبادات التي على الإنسان أن يفرط فيها إذا كان ممن وسع الله عليه. فما أننا نتكلم على عبادة فلابد أن نعرف شروط العبادة فيقول هنا شروط مشروعية الأضحية ما هي الشروط التي إذا تحققت يشرع بها أن يضحي الإنسان قال أولا تسنب الأضحية في حق ما نوجد فيه هذا الشروط أول هذه الشروط الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك أن غير المسلم لا يطالبوا بأداء العبادة حال كفره إنما يطالب أولا بالإسلام ثم إذا أسلم فهنا يطالب بالأداء ويجازى على هذا الأداء أما إذا كان كافرا فكنا ناقشنا طبعا قبل ذلك مسألة, مسألة أصولية مشهورة هل يطرى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا تذكرنا أن الراجحة قولنا قال أنهم مخاطبون بها في الأخرة أنهم يحاسبون عليها في الأخرة لكنهم لا يطالبون بالأداء في الدنيا الأمر الثاني البلوغ والعقل هذا على اعتبار أن هذا أمر تكليفي فمن شروط التكليف أن يكون الإنسان مكلف بالغا عاقلا بالغ لأن هذا هو حد التكليف والعقل هو مناطق التكليف فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها هذا على خلاف بينهما هذا ترى فعلا الأرضحية تكون في حق البالغ العاقل أنه يجوز أن يضحي الصبي لو كان له مال مستقيم وماذا لو أن هناك إنسان مجنون عثنا الله وإياه هل يضحى من ماله أم لا فهناك من قال بل يسن أن يضحى من ماله ولعندما <تصفيق> تكلمنا قبل ذلك لو تذكرون في باب الزكاة وذكرنا خلاثة مشهور بين الحلفية والجمهور وذكرنا أن الراجح قول الجمهور وأنه يجب المال في يجب أن تجب الذكاء في مال الصبي والمجنون، فكذلك الحال كل ما يكون من المتعلقات المادية، فنقول لا يشترط فيها شرط مسألة الدروج والعقل بل يستحب أيضا أن يكون في مالهما وهذا من الأمور التي تعود عليهم بالنفع بلا شك. الأمر الثالث مسألة الاستطاعة ما مع الاستطاعة أي أن يملك الإنسان ثمن أضحية أو أن يملك الأضحية بنفسه؟ ويتمكون هذا الثمن وهذه القيمة زائدة عن قدر الحاجة عن نفقته وعن نفقت من تنزم نفقته يعني يكون هذا الثمن ثمن المضحية زائدا عن حاجته وحاجة من يعود زائدا عن حاجته وحاجة من يعود مطلقا هكذا العلماء قالوا ما يزيده عن قدر حاجته في هذه الفترة في يوم العيد وعياد القشرين يعني بصفة عما نستطيع أن نقول من كانت لديه ساعة في الإنمال فعليه أن يبادر إلى أداء هذه العبادة العظيمة نأتي على ذلك المسألة الثانية ما يجوز تضحية به هل يجوز الإنسان أن يضحي من أي حيوان مأكول لا ألو على ما قالوا أن هذه الأضحية لا تكون إلا من بهيبة ما هي بهيبة الأنعام ذكرنا قبل ذلك عندما كنا نتكلم على ذكرنا العام تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة بهيمة الأنعام. ذكرنا أنها جنس الأبل والبقر والغنم ومنه الضأن والمعز. من أين أتينا بهذا القيد؟ أتينا به من قوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وهذا مما وواضح من ظاهر النص وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته معه أنه لن ينقل عنه أبدا أنه قد ضحى أحد بغيرها وهذا طبعا عليه في إجباع الأمة قال هنا وتجد الشياد في الأضحية عن الواحد وأهل بيته ففي الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمونه وتجوز التضحية بالنسبة للبقر والجاموس والإبل يجوز للإنسان أن يضحي بسبعة فتجزئ البقر الوحدة عن سبع. يجزد الجمل الواحد عن سبعة وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عارة الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فيجزد الإنسان أن يضحي بشاة واحدة أو سبع بقل ماذا لم أرد الإنسان أن يضحي ببقرة كاملة أكمل وأعلى وأولد ما بأس بهذا فإذا زاد الإنسان يزاد نمو في الأجر لكن لا يقل عن هذا لا يجوز أن يشترك إنسان مع آخر لأقل من السبع إنما السبع يجزئ عن الفرد وعن من يعول، والشاب تجزئ عن الفرد وعن من يعول، تجزئ عن رب الأسر وعن أولاده وزوجته أما أقل من ذلك فلا يجوز هل يجوز مثلا أن يشترك إنسان مع آخر في سبع بقرة هذا بنية الأضحية وهذا بنية الأضحية. يقول لا يجزء. لا يجوز لا يجوز لا يجوز التشريق لا يجوز بالسورة. نأتي بعد ذلك لمسألة الثالثة ألا وهي الشروط المعتبرة في الأضحية. أول شيء يتكلم عليه العلماء هو حد الإجzae بالنسبة لما يضحى به. فقال هناك شروط ومعها الشرع. لا أتي بأي بقرة ولا بأي شيء ما يلغى من وأضحي به هناك شروط. أول هذه الشروط السل والسن كالآتي نأتي به على وجه التناقص أعلى سن يكون في الإبن وهو خمس سنوات الإبن يشترط فيها أن تزيد على الخمس سنوات تليها بعد ذلك الجنس البقر البقر والجاموس فالجنس السن المعتبر سنتان ثم بعد ذلك بالنسبة لجنس المعز يشترط فيه أن يكون قد أكمل سنة هذا بالنسبة للمعز أما بالنسبة للضاد فسوف نتكلم عن سنه مخصوص يعني هناك خلاف في مسألة سن الضاد أما سن المعز فلا خلاف على أنه سن لا يجوز التضحية بأقل من, من سن وهذا يجمعه حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنّ ما معنى مسنّ أي خرج لها أسنان خرج لها أسنان إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعاتا من الضأل كما سوف نعلم العلماء قالوا المسنة من الإبل ما لها خمس سنوات المسنة من البقر سنتان، المسنة من المعز وهي سنة واحدة فالمسنة هي خرج لها أسنان ويقصدون لها الثنايا الأسنان في مقدم الفم، وهذا يعلمهم من له خبرة برعاية هذه الحيوانات حتى يتلكون عليها مصطلح أنها كسرت لا معنى كسرت أي أخراج بالأسنان هذا بالنسبة لجنس البقر والجاموس والإبل والمعز أما بالنسبة للضأن طبعا هناك ترق بين الضأن والمعز كله في جنس الغنم. أما المعز فهذا الذي له شعر الضأن هو ما له صوف فالضأن هنا قال أهل العلم يشترط في الضأن الجلعة من الضأن قال هنا وهو ما أكمل سنة وقيل ستة أشهر وهذا هو الأقل الضأم يجوز التضحية بسن أقل وهي ما بلغت ستة أشهر وإن كان الأكمل أن يضحى بما بلغت السنة فهذا لحديث عقبة ابن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جبع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جبع السهم الذي أتاه أو قسم الذي قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جانع من الضأ صغير، فقال ضح به، وكذلك لحديث عبد بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعى من الضأ، فعلى الراجح أن الضأ يجزئ فيه ما بلغ ستة أشهر والأكمل خروزا حتى من الخلاف أن يكون ما بلغ السنة، هذا هو شرط الشرط السهل. الشرط الثاني هو شرط السلامة ما معنى السلامة أي أن تكون سالما من العيوب لابد لهذا الذي يضحى به أن يكون سليما وهذا بالطبع متوافق مع القاعدة العامة فيما يخرجه الإنسان لله سبحانه وتعالى ولا تَيَمَّمُ الخبيث منه تُبْيَكُونَ فيشترط السلامة من العيوب ولكن ما هي هذه العيوب هذه العيوب تشبعها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عازب أربع لا تجزئ في الأضاحل العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي والبين عورها يقصر به التي فقدت نور علمها وكذلك صارت عينها ناتئة أو غائرة لكن قد تكون العين غير مبصرة لكنها صحيحة من الخارج هذه ليست من البيع عورها البيع عورها أي ظهر هذا يحدث العضاء التي تفقد الحس العضاء الذي ثموني يظهر عليه هذا العين التي فقدت البصر بمرور الإيام يظهر هذا على العين تجد نورها قد انقطق تجدها إما صارت نتيئة أو هارت بالداخل فيظهر عليها أنها غير صحيحة فبالتالي هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم في العضاء البين عورور أما العجفاء فمعناها الهزينة ومعنى لا تلقي أي ليس لها نقل ليس لها مخ مخصة هو ما يكون في داخل الصورة المسنونة والمخاء إذا كسرت هذه الساق فتجد في داخلها شيء من الاحمرار. هذا دليل الصحة أما إذا كانت مريضة فإذا كسرت هذه الساق فأنت لا فرى شيء من الداخل صارت ليس فيها أي مخ ليس فيها أي شيء داخلي فهذه هي العيوب الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذا أردنا تفصيل الحكم فنقول قد أتي نستطيع أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام العيون التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما دلت السنة عليه صراحة بأنه لا يجزي لا يجزي مطلقا وهي أربعة العورة البين عورها المريضة البين مرضها هناك مثلا ش مريضة جدا يظهر عليها أثر المرض كذلك ال عرجاء البيل عرجها أي التي تعرف وعرجها ليس يسيرا يظهر عليها العرج كذلك العجفان التي لا تلقي وهذه تكون في حالة متقدمة جدا من المرض هذه منصوص عليها منصوص عليها نصا إذا وجدت لا تجزي ويقاس عليها ماذا يقاس عليها ما كان مثلها أو أولا فعندما نتكلم مثلا عن العوراء فمن باب أولاء العمياء كذلك العرجاء فمن ذا بأولى مخطوعة الساق وهكذا فهذه هي الأمور التي لا خلاف عليها والأمور التي ورد فيها النص صراحة هناك الدرجة الثانية هو ما ورد النهي عنها ولكن دون مسألة الإجزاء يعني نهي عنها ولكن لم يقل في النصوص أن من ضحى بها لا تجز الأمور الأربعة التي ذكرناها ورد فيها النص صراحة أنها لا تجزئ أما بالنسبة الأخرى فنقول هذا النوع ورد فيه النهي ولكن دون عدم إجزاء منها مثلا ما في الحياة الذي في أذمه أو في قرنه عيب، مثلا والله الأذم مشروقة القرن مكسور منه جزء فهذه الأمور ورد عنها أيضا النهي فمنها مثلا في حديث عدي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين أي أن ننظر إليهما وأن ننظر إلى العيوب فنتقي العيوب فيها. قال ولا رضح لعورة ولا مقابلة ولا بدارة ولا خرقاء ولا شقاء. المقابلة أي التي قطع طرف أذنيها. المدابرة التي قطع مؤخر أذنيها. الخرقاء التي في أذنها شيء أخر عما بالنسبة للشقاء أي تشقوقة الأذن لكن نلاحظ هذه الأمور التي نغي عنها العلماء حملوها هنا على الكراها لماذا؟ لأن هنا لم يأتي القول بعدم الإجزاء وبالتالي إذا ضحى الإنسان بهذا فعل ما هو خلاف الأولى وعليه أن يغتقي هذه الأشياء لكن إذا لم يجد إلا هذه. نقول بس، ففي هذه الحالة تُجذب إن شاء الله تعالى وإن كانت لست هي الأفضل. السلف الثالث من العيوب هي عيوب لم ير فيها نهى، لكنها تنافي كمال السلامة. يعني وجدت ليس فيها نص بعدم الإجذاب وليس فيها نص بعدم التضحية بها أو كره التضحية لها، لكن العلماء قالوا هذه. ليست من صفات الحيوان الكامل، وبالتالي قالوا يفضل الإنسان أن يبتعد عنها. هذه الأمور قال العلماء يعني ولا يكره طفيلي هؤلاء كان خلاف الأول. فمثلا كما ذكرنا نحن ذكرنا قيد العورات البين عور. ماذا ذكرت كانت عوراء ولكن هذه العين ليست ناتئة أو غائرة؟ هذه ليست ليس عورها بين؟ فهنا نقول. يجوز الطحير، مثلا ما كان سنها مكسور، هناك كسر في السن، هذا أيضاً يجوز، ماذا لو كان عرجها يسير، يجوز وهكذا، فهذا بالنسبة هي مسألة العيوب، لا تي بعد ذلك لما تذبح الطحير، قال يبدأ وقتها من بعد العيد لمن أي لمن صلاة العيد لمن صلى لها إلى من صلى صلاة العيد. ومن بعد من بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع رقعة رقعتين وخطبتين لمن لا لم بيصليه وهذا بناء على القول بأن صلاة العيد مستحبة وليس واجبة نفصلنا القول في هذه المسألة وهو يقول هنا الإنسان الذي يتوجه لصلاة العيد لا يذبح إلا بعد أن يصلي طملا لو أن النبي لم الله يصلي صلاة العيد فيقول يشترط أن يمر من الوقت المقدار الذي يسع أداء صلاة العيد هذا لحريث بروه ابن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة فتلك شات لحم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الذي يذبح قبل صلاة عيد فشاته شات لحم ما معنى شاته شات الأحب أي أن هذه الشاة ليست أضحية، إنما هي شاة ذرحة يأكلون لحمها أو ينتفع ب لحمها كأي شيء يذبح لغرض من الأغراض. هذا عن بداية وقت الذبح بعد صلاة العيد. ما هو نهاية الوقت؟ قال ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. ذكرنا قبل ذلك أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحج. ف هذا ورد به النص في حديث جبير بن مطعم رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام تشريق ذبح قال والأشد ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد يعني الأفضل أن يبكر في ذبحه لماذا أيضا لحديث براء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء المسألة هو السؤال المشهر ماذا نصمع بهذه الأضحية كيف نقسم الأضحية المشهور لدى الناس أنه الأضحية تقسم سلاسة أقسام قسم يعطيه للقفرة قسم يردي له وقسم يأكله وهذا ما ذكره لدينا هنا في الكتاب قال يسن المضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى فكو منها وأطعم البائس الفقير ويستحب أن يجعلها أثلاثا ثلاثا لأهله وثلاثا يطعم فقراء جيرانه ويهدي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أطهية النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصطف على الس على الس السالب الثلث أي يتصدق على الفقراء لكن في هذا الحديث ضعيف يعني لم يستطع أهل العلم وبناء عليه هذا الحكم أصلا لا يشترط وإنما نقول يعني على حتى على ضعف هذا الحديث قالوا أنا بعيدا عن مناقشة ثبوت الحديث من عدمه هذا أيضا من أقوى الخير التي على الإنسان أن يحرص عليها. فهو يتصدق بجزء ويهدي جزء والهدية مستحفة أصلا ويأكل منها وهذا مما يستحب الإنسان أن يأكل من أضحيته لكن على كل الأحوال والله الإنسان ليس مقيدا بهذا الحد ليس مقيدا بالثبث ماذا لو أراد الإنسان أن يخرج منها كلها لا بس بهذا بل أنه أرد أن يخرج نصفها ما يزيد عن الثلث. فإن بس بهذا لكن على كل يحرص على أن يصيب منها الفقراء وأن يأكل منها أيضا حتى يعلم تغلب الخير والعلماء اختلفوا أصلا في مسألة ماذا لو أنه يسأكلها كلها ماذا لو أنه لم يعطي الفقراء لا هنا الخلاف قوي بين أهل ربنا وكما قال بوجوب التصدق على الفقراء منه لقول الحق سبحانه وتعالى فأقول إنها وأطعم وهذا القول قول جيد فعلى الإنسان بالفعل أن يحرص على أن يعطي الفقير حتى إنهم قالوا لألا الإنسان ضح وأكل وضحيته عليه أن يأتي بلحم يشتريه وأن يتصدق بين البقراء عوضا عما من أكل عما أكله فعليه نقول على الإنسان أن يتصدق وعليه أن يصيب منها ولا بأس أيضا أن يمدي بها لكن مسألة التقيب بالثلثة هذا لسه بشرط وإن أراد أن يتقيب بها فلا بأس وهل يجوز للإنسان أن يدخر منه نعم وهذه مسألة عيدة نناقشها أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يدخر من فهم الأضاحي نظرا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى أصحابه عن الدخال الوحوم الأضاحي ولكن المتتبع لنصوص نصوص السنة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاه في سنة من السنوات نظرا لأنه كانت هناك نوع من التضييق في هذه السنة وكان هناك شبن مجاعة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس بحرم أضحيهم إلى الذين ليس لديهم أكل فذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت نهيتكم عن بحرم الأضاحي بوق ثلاث ما بغى لكم وهذا هو الراجح. أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من رحم أضحيته وأن يتصدق وأن يدخر منه أيضا من على الإنسان الذي يريد أضحية بعض الأحكام لو الإنسان الذي سيضحي يتوجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل العشر إذا دخل العشر من الحج، الإنسان الذي ينوي أن يضحي أخذنيه الطحية عليه أن يمسك عن قص شعره أو الأخذ من أظفاره، وذلك لحديث سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وعنده الطحية. يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقنمن ظفرا وفي الغاية إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا لهذا نقول قد ختمنا احتيان الأضحية العلماء ينهون هذا الباب بالكلام على ماذا؟ بالكلام على العقيقة وهذا أيضا من تسلسل الأبوان هم يتكلمون أولا عن الهدي ثم يأتون بالأضحية التي هي تشابه الهدي ثم يأتون بالعقيقة التي هي تشابه الهدي فبداية ما هي العقيقة؟ ما معنى كلمة العقيقة؟ العقيقة كلمة العق تأتي في لغة بمعنى الشق أو القط. ومسألة العقيقة أو كلمة العقيقة تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة. لكن الاستضاح الشرعي ناقشنا كثيرا مسألة المفهوم اللغوي للتعريف والمفهوم الشرعي وبيناهما ارتباط. فنقول شرعا. العقيقة هي ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حدق شعره على يعني على هذا التعريف الذي وضع عليه. فالعقيقة تعريفها ماذا؟ ما يذبح للمولود شيء نذبحه للمولود تقرب لله سبحانه وتعالى. قال هنا وهي من حق الوالد على والده وما من حق الولد على والده أي أن الوالد يفعل هذا من حقوق الولد عليه. فهذا يدفعنا إلى الكلام على حكم العقيقة هذا هو حكم العقيقة لأصدر قال العلماء العقيقة سنة العقيقة سنة مؤكدة وذلك لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرئه عنه دما وأميته عنه الأذى ولحديث ثمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بأخيقته تذبع عنه يوم سابع ويحلق رأسه ويسمى ولحديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فينسك لاحظ هذه الرواية الأخيرة هي التي صرف بها جمهور أهل العلم الأمر في الحديث السابقة عن الوجوب المستحب. لأنه هناك من قال أن العقيقة واجبة، لكن جنود أهل العلم على أنها مستحبة. لماذا؟ أيضاً نتعليق المسألة على الإراد. حب أن ينسى. إذا أراد أن ينسى فلينسى. ومعنى هنا أي الذبح. إذا الحكم حكم العقيقة أنه مستحب. وواجب على قول بعض أهل العلم متى يذبح الإنسان العقيقة يدخل وقت جواز العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمي تقول إذا انفصل المولود خرج المولود من بطن أمي هنا بقى وقت الجواز ولكن هو السؤال هو هنا يقول انفصال المولود من بطن أمي ولم يذكر لنا هل خرج المولود حيا أم لا هل هذا المولود مولود الانفصل خرج الولادة من طبيعية وكان سريعا معافل أنه نزل كما ينزل الصفص وصله فهنا نقول هناك من العلماء من اشترط أن يخرج المولود من بطن أنه حي لو أن هذا المولود اكتمل كجنين ولكن مات ببطن منه وخرج فيقولون لا عقيقة فالعقيقة تكون على المولود الحي لأن العقيقة أصلا شيء يجلب من النفع للمولور فمن الذي يتفع به هذا الوحى قد ماته لكن هناك من قال بل متى ما خرج هذا الجنين يعق عنه مطلقا حتى ولو خرج ميتا ولكن اشترط فيه أن يخرج بعد نفخه يعني بعد مرور أربعة أشهر على قول الجمهور العلم لو هذا الحر مر علي أربعة أشهر سبأ مات فهنا يقولون أيضا على والده أن يعقع عنه. لماذا؟ لأنه بعدما نوفخ فيه الروح هذا إنسان وسوف يبعث يوم القيامة نعم هو لم يعيش في الدنيا لكن له حياته في الآخر وبالتالي قال هذا الإنسان لمن ترجى شفاعتي لوالديه يوم القيامة بخلاف ما لو مات قبل نفخ الروح فقالوا هذا لم يتكون كالإنسان وبالتالي لا يعقعه وهذا القول يعني نعله الأقرب وعلى الإنسان أن يعني يحرص عليه لما فيه من الخير إن لم يكن الخير العائل على الولد فالخير العائل على الولدين إذا عندنا أربعة مرات جنين خرج قبل ندخل الروح فهذا لا عقيقة لا جنين خرج بعد ندخل الروح لكنه ميت فيه قولان خرج حيا ثم مات قبل يوم السابع ففيه قولا لكن القول بالعقيمة عنه أقوى أما القول الرابع الجنين أو المولود الذي ولد وضقي حتى اليوم السابع فلو مات في اليوم الثامن فيعقو عنه قولا واحدا لا خلاف بين بينه العلم والله مر عليه قال ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ مستحب أن يعقى الرجل عن أبنائه إلى وقت البلوغ، لكن الواقع يعني ليس هناك دليل صريح على هذا هو من اجتهاد الفقهاء على اعتبار أن الولد يكون مكلفا بعد البلوغ وبالتالي يتوجه له الخطاب بنفسه هو الذي بلغ لا يقال لوالده عقى عنه إنما يقال له هو عقى عن نفسه إن كان له مال مستقيم قال إلا به يسن أن يعقى عنه يوم السابع من ولادته لحديث السمراف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وبالطبع هناك خلاف بين أهل العلم لمسألة يوم السابع هل يوم السابع لا يحسب اليوم الأول لا يحسب يوم الولادة يعني متى نقول أن هذا هو اليوم السابع هل نقول اليوم الأول ليس محسوبا ونبدأ في عد سبعة أيام أم أننا نبدأ العد من اليوم الولادة نحتسب اليوم الولادة اليوم الأول أضع الراجح أن اليوم الأول يحتسب في يوم سابعه سابع أيامه اليوم السابع بعد ولادته ما هو الذي يعقبه ما جنس الحيوانات التي تذبح في العقيقة قال يسمى أن يذبحوا عن الغلام الشاتان وعن الجارية شاه لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شافان مكافئتان وعن الجارية شاه مكافئتان أي متساويتان متقاربتان فهنا كما نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذكر له شتى والأنثى لها شىء لكن نضيف أيضا أنه يجزي أن يذبح عن الولد شاه واحد وذلك للحديث علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقى على الحسن والحسين كبشا كبشا فنقول الأولى لمن كانت عنده ساعة أن يعقى بشياتين أما لو لم يكن لديه ساعة فنقول ينجزء أن يذبح عن الولد شياة واحدة قال المسأله الثالثة بعض السنة الوالدة بالنسبة للمولود فبداية تسمية المولود قال يوسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته لحديث سابرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهيلة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويخلق رأسه ويسمى ويسمى أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء قبيحة وأقر ذلك وهذا لمشاهد كثيرة في السنة قال وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائك من الله عبد الله وعبد الرحمن فيسمع الإنسان بل يجب عليه أن يختار الـ الـ الاسم الحسن للولد وليعلم أن هذا من حقوق الولد عليه أن يسميه اسم الحسن فلا يؤذيه بأن يختار له القبيحة من الأسنان بل لو اختار له اسم قبيحة يجب عليه أن يغيره ويسن له أن يأتي بما يقول من الأسماء المستحبة كما ذكر هنا وبالنسبة أيضا للكلود الأخرى في الأسماء فعليه أن يختار من أسماء أيضا ما لست فيه دلالة على أمر محرم كان بأن يشتمل اسمه على المعصية أو قرب المعصية أو نحو ذلك ولا يكون أيضا لست فيه شيء منفر ولا يكون الاسم أيضا فيه شيء من التشبه كل هذه القيود ونحوها لعل لها نجاح آخر البصيل. لكن هنا نقول هو يقول يسنو تسمية الموجود في اليوم السابع. نقول ولو سماه بعد ولادته مباشرة لا بأس. لما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد له كم إبراهيم؟ ولد لي ابنه إني سميته إبراهيم على اسم أبي إبراهيم. فيجوز أن يسميه وقت الولادة وإماخره إلى اليوم السابع فلا بأس به أيضاً. و. عليه أن يراعي هذا أن يبرّنه قبل أن يبرّه ابنه، فأتي لي باسم الطيب، ليعود بعد ذلك بالخصال الطيبة على هذا النبي للناس. قال من السنة أيضا أن يحلق رأس النجود، قال ويسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، يوم سبينهما لذبح العقيل. هنا تأتي المسألة، لا خلاف بين أحد العلم أنه يسن حلق. رأس الولد معنى الحلق ذكرناه قبل ذلك إزالة الشعر بكله لكن هذا من نسبة للمولودة الأنثى هل يسمى أيضا إزالة الشعر هنا اختلف أهل العلم هنا رجح أن الخطاب يشمل الذكر والأنثى ذلك مبني على ماذا مبني على قائلة لديه أن الأوامر الشرعية إذا وردت حتى بصيغة المذكر فهي تشمل الإناث والعكس بالعكس إلا أن يكون هناك مخصص فلدينا هنا دليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته كل مولود رهين بعقيقته فتجد الألفاظ منها ألفاظ مطلقة كل مولود فيشمل ذكر الأنثى وهناك لغة كل غلام هنا يأتي الخلاف بين أهل العلم كل غلام الغلام يطلق في اللغة على الذكر أم على الأنثى يطلق على الذكر قالوا حتى على هذا اللغة الذي هو مختص بالذكر هو يشمل الأنثى لأن الخطاب للذكر هو خطاب للأنثى إلا أن يأتي دليل التخصيص رد عليهم أصحاب القول الآخر فقالوا لدينا دليل التخصيص ما هو دليل التخصيص دليل التخصيص يعندهم قالوا أن الحلقة أصلًا ليس للنساء لم يرد الشرع أبدًا بمخاطبة النساء بحلق رؤسهن حتى في النزيل طلب منه التخصيص فقط وبالتالي قالوا كلمة الحلق هذه لا تكون إلا في حق الرجال وهذا القول بالنسبة إلي أقرب أما من أراد أن يعني يزيل شعر ما تي بس لكن أنا بالنسبة لي أقول الخطاب للي على لعد على قالوا وتصدقوا بزنة شعره فضة, فضة لحديث علي رضي الله عنه قال أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزند شعره فضل لكن يعني هذا الحديث ما حل خلاف بين أهل العلم هناك من حسنه وهناك من ضعفه فنقول والله يعني الأراد الإنسان أن يتصدق بلا بأس لكن الحقيقة القول مثلا بوجود الصدقة يعني فيها نظر ثم من السنن أيضا تحنيك المولود ما معنى التحنيق أي مضغو التمر ودلك حنك الموجود به يأتي الإنسان الناضج بشيء من التمر ويمضغه مضغا جيدا حتى يصير مفتة ويصلك العصير في الفن ثم يأخذ منه شيئا على أصبعه ويدلك به حنك الموجود حتى يندل منه شيئا يسير إلى جوة ليس مقصود التحنيق أن توضع التمر في حنك الموجود كما يدلق التمر جيدا بس هذا الذي الإنسان يكون كالعطر جيداً ويأتي يأتي يأتي بهذا الذي يكون كالعصير في فمه يخزمه على أسبوعه ويجلب به حالك المولود. فهذه من السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال. ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره وحريف عائشة رضي الله عنها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالسبيان ويحنكهم الأمر الآخر الأخير الذي ذكره هنا مسألة الأدامة الإقامة يظن العدود في الوقع هذه لم يثبت بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نقول قد أنهينا الكلام عن كل ما يتعلق بفقه الحج والعبرة ونكون أيضا قد ألحينا القسم الأول من الكتاب وهو ما يتعلق بالعبادات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا الفلاة في هذا الكتاب وأن يتم علينا السيرقين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم والسلام عليكم